مشاهدي الاعزاء يطيب لنا الحديث في هذه الحلقة العظيمة عن مفهوم الأخوة الصادقة هذه الكلمة التي عزت في زماننا هذا الأخوة الصادقة فضيت الدكتور عبد المهدي ماذا تعني الأخوة الصادقة؟ تعني الشيء الغير موجود في هذه الفترة فأنا أنا عاتب على المسلمين إن ليه ما بنتخلقش بأخلاق القرآن فحينما يقول ربنا إنما المؤمنون إخوة أو يقول سبحانه وعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا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 ولذا يقول سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومن ضمن هذه الرحمة أن يتكاتف الناس وأن يتعاونوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه فواجب على المسلمين أن يتناصحوا وأن يتعاونوا وأن يكون كل منهم امتدادا للآخر حتى تكون الأمة قوية عزيزة إن الإسلام يعلمنا خلق الأخوة أو خلق التآخي لنكون رحمة على بعضنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي في الكثير من الأحاديث بأن نتعاون وأن نتراحم أين الأخوة التي أسسها القرآن الكريم فيه لما لا يتعاون الناس حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما نحن نعرف أن ننصر المظلوم لكن الظالم كيف ننصره فقال تأخذ على يده فهذا نصر له تمنعه من الظلم فهذا نصر له أيها الإخوة الإسلام دين الأخوة ودين الرحمة ودين التعاون فلما لا نكون كذلك لما يترك المسلم المسلمة إذا كان مريضا ولا يعينه ولا يتعاون معه لما يترك المسلم المسلمة فقيرا ولا يتعاون ولا يعطف عليه لما تترك الدولة جارتها من الدول الأخرى تحارب وتدمر لما تترك الدوله جارتها او غير جارتها من الدول الاخرى وقد نزلت بها بعض الكوارث فلا تعينها ولا تتعاون معها ان الاسلام يرفض هذا تماما وانا يعني اتحصر على المسلمين لهذه المواقف ولعدم تعاونهم وأصبح غيرهم هو الذي يتولى عملية تمزيق وحدة الأمة وهو الذي يوقع المسلمين فيعتدي هذا على هذا أو تعتدي دولة كذا على دولة كذا أين الأخوة؟ أين الأخلاق الإسلامية؟ أينما أمرنا به ربنا في كتابه القرآن الكريم؟ أينما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته؟ وكثير من الأحاديث في قضية الأخوة والتعاون والعطف والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله القرآن الكريم يوصينا ربنا تبارك وتعالى انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وليكم الله ورسوله الذين امنوا ولايتنا في بعضنا اخوتنا في بعضنا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغافلون هم الغالبون لا يصح مطلقا أن ننسى هذه النصوص ولا أن نترك هذه الأخلاق لا يصح أن تكون ولايتنا أو محبتنا أو تعاوننا مع غير المسلم على حساب المسلم وإنما مع المسلم ومع كل خلق الله نتعاون الإسلام لا يقول لنا إئذ الغير، لكنه يقول لنا أيضا لا تؤذوا المسلمين وتعاونوا مع المسلمين. لماذا هذه الشرور التي تتناثر هنا وهناك؟ ولا المسلم يتعاون مع أخيه المسلم. بل ما هذه الشرور التي تتناثر هنا وهناك؟ والمسلم هو الذي يقتل المسلم. في كثير من الدول الآن نعم. مسلمين يقتل بعضهم بعضا نعم. فيه دول تقتل بعضها بعضا وهم مسلمون نعم. يا ترى جعلوا هذه الأخلاق أتوقع ذلك وعزت وما ذلت نعم. وكانت قوة يحفظ بعض الدولة الغنية الدولة الفرعية نترك امنا نزلت به كارثة ل... و... لما جاء جعله... نحظى نحن بخير لا يصح في اخلاق الاسلام يعتز كل بدينه وبإخوانه وهكذا تكون الأمة كما أمرنا ربنا وكما أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم أزاك الله خيرا دكتور عبد الرحمن أحسنت أزاك الله خيرا دكتورنا فاضل دكتور عبد الرحمن برج يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقون. نزلنا في مفهوم الأخوة الصادقة. قد يتهم الإسلام بأنه دين العنصرية. فحين نقول إنما المؤمنون إخوة فقط. هل تمتد هذه الأخوة لتشمل غير المسلمين؟ ففي مفهوم هذه الأخوة أريد أن تعرج فضلتكم على مثل هذه الأمور تجلي لنا حقيقة الأمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه صلح العين صلح وأسأل الله <تصفيق> العظيم أن يكتب مجلسنا هذا في موازين الحسنات إن شاء الله وأن يبارك <تصفيق> لأستاذ <للسادة> المشاهدين والمشاهدات <تصفيق> واسمح لي في البداية أن أقول يعني إضافة إلى ما قاله أستاذنا الدكتور عبد المهدي أنه لا يزال هناك خير كثير في الأمة وهذه النماذج الطيبة من العاملين للإسلام والشباب الصاعد والنهضة الحاصلة والتي نرى آثارها صحيح أنها دون المستوى نعم. الذي يليق بالأمة التي شرفت بخير الكتاب وبخير الرسول لكن لا شك أننا في الطريق إن شاء الله ويجب أن نعمل على تثمير هذه المعاني الكريمة وتقوية معاني الأخوة بين المسلمين سواء على المستويات الفردية أو, أو على مستوى الأمة عام أو على مستوى المجتمعات وواجبنا واجب الدعاء وواجب أصحاب الرأي والتوجيه في الأمة أن يدفعوا بكل قوة نعم في نعم اتجاه تعميق معاني الأخوة وربط معاني الأخوة وتذكير الخلف بما صنع السلف وتذكير الجيل الحاضر والاجيال التالية اللي بالمهاجرين اللي والانصار والأمة القوية الواحدة الناهضة إن شاء الله نعم. ننتقل إلى المعنى الأوسع لقضية الإخاء زماله استاذنا الدكتور عبد المهدي هو الإسلام حين جاء الإسلام دين رحمة رحمة ليس لجنس ولا لفئة إنما رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة, إلا رحمة, رحمة للعالمين قل لي أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً. جميعا نعم ولهذا جاء دعوة الإسلام دعوة عالمية نعم. تريد أن يدخل الناس جميعا تحت ظلال الخوة والمحبة والدين الواحد ونزلت الآية الكريمة في سورة الحجرات التي تفضلت بها يا أيها الناس إنا خلقناكم نعم. من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وأمثالها ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اعبدوا ربكم إلى آخر الآيات التي خاطبت عموم البشرية لتقول إن الأصل أن الإنسان كل الإنسان له نفس الحقوق ثم يأتي الدين فيعطي حقوقا إضافية لأصحاب الدين الواحد لكن في الأصل الإسلام جاء ليحمي الإنسان ليحرر الإنسان ليسعد الإنسان كل الإنسان لكن هل هذه العلاقات اللي هي بيننا وبين غير المسلمين، هل تندرج تحت لفظ الأخوة نعم بعض العلماء طبعا هي تندرج تحت لفظ الأخوة بمفهومه العام الأخوة, الأخوة له درجات الأخوة في الإنسانية نعم. هذا هؤلاء <تصفيق> أنبياء الله كل واحد فيهم وهو يتكلم عن قومه الكافرين نعم يقول الله تعالى ولقد أرسلنا إلى قومه إذ قال لهم أخوهم هود ألا نعم. تتقون نعم. والنبي منهم يقول لهم يا قومي ف... من هذا المنطلق نعم. هناك أخوة إنسانية نعم. وإلى ثمود أخوهم صالحا إلى غير ذلك من الآيات نعم. هناك أخوة إنسانية وحرص لدى المسلم على أن تشمل الرحمة كل هؤلاء جميعا ولذلك دين الإسلام أراد أن تكون كل هذه الدنيا تعيش في هذا, في هذا الإطار ثم يأتي مفهوم آخر للأخوة وهو عقد إخاء خاص بمقتضى الدين نعم. هناك أخوة إنسانية عامة نعم. حتى إن بعض العلماء يفسروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يفسر الأخوة هنا بالأخوة العامة ولذا كنت تحب لنفسك النجاة تحب لنفسك الزحزحة عن النار تحب لنفسك الفوز بالجنة باتباعك لهذا الدين وبهداك الى هذا الطريق فيجب ان تحب لكل الناس ان يسلكوا <تصفيق> هذا الطريق والذي ينظر الى حالة النبي وهو يتكلم عن المشركين وعن غيرهم يحس بهذه الروح حتى ان الله تبارك وتعالى يعني طلب منه ان يخفف عن صدره قال فلا تذهب نفسك عليهم, عليهم حسرات, عليهم حسرات ونفسه تذهب حسرات لانه يرى يراهم ذاهبين الى النار يراهم وهم كما ذكر في الحديث صلى الله عليه وسلم وهم كالذي اوقد نارا وهم يتهافتون في الدخول في النار وهو يريد يمسك بحجزهم وهكذا حرص النبي على نجاة الجميع يدفع الى ان يتمنى لهم الخير يتمنى لهم الهداية ولما زار الطفل اليهودي الذي كان يخدمه وقال له أسلم قبل الوفاة وقال أبوه ل... قال الرجل لابنه أطع أبا القاسم فأسلم الغلام وقال أشهد إلى الله ورحمة رسول الله فرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار فهذه الرغبة في الهداية هذه الرغبة في النجاح هذه الرغبة الخير نعم. هذه رغبة طبيعية ومن, واجب, ومن واجب المسلم ان نعم. يحب للناس جميعا نعم. هذا الامر وهذا الخير لكن الايمان يجعل حقوقا زائدة لاصحاب الملة الواحدة اصحاب الدين الواحد الذي يؤمنون به نعم. انما هذا لا يقطع ولا يقف يعني هناك للاسف بعض الناس ومن يسمون بالمفكرين القوميين والوطنيين وما no. إلى آخره يعتبر أن الإسلام على طرف نقيض من القومية العربية مثلا أو طالما أخوة اسلام يبقى ما فيش معنى للتعاون الإنساني أو أنه إذا حملت الفكرة الإسلامية فأنت لست وطنية وهذا غاية الخطأ بل اعز ما تكون الوطنية وأصدق ما تكون القومية حين يكون الاسلام هو مرجعها ورائدها لانه بهذا الاسلام ينطلق الانسان في خدمة وطنه في التعاون مع بني قومه في التعاون مع الناس بصدق لا بمكر ولا بسوء صدق ولا بسوء نية, نية انما ينطلق بمنتهى الامانة والدقة بل ان في حالة الحرب يقول الله تبارك وتعالى للنبي اذا اردت ان تنقض العهد فانبد اليه فهو لا يتعامل من طلق الاسلام يدفعه ان يتعامل بمنتهى الصدق والامانه حتى مع اعدائه فكيف من ليس هم اعداء لهم وهكذا يجب ان نفهم ان هذا الدين جاء ليجمع الانسانيه وهو الدين الوحيد لكي يكون الامر واضح نعم. الذي يقر الاخرين على ديانتهم يعني نحن المسلمين نقبل ان يكون بيننا يهودي ونقره على يهوديته نقبل ان يعيش معنا نصران ونقره على نصرانيته نقره يعني ايه يعني نؤمن بال... ب... ب... بان المسيح عليه السلام رسول من عند الله جاء بدين من عند الله نؤمن بأن موسى عليه السلام رسول من عند الله جاء بدين الله نعم. بينما الآخرون لا يؤمنون بهذا ال لا يؤمنون بأن له أصحاب سماوات حتى الآن نعم. فنحن أصحاب الدين الذي يقبل الآخرين ويفسح لهم المجال يعيشوا في ظل وهو معترف به نعم. مش مش مجرد يعني نعيش مع بعض لا هو معترف بهم ومن هنا جاء حل زواج المسلم من غير المسلمه نعم لأنه نعم هو, يحرص على هو يحفظ لها دينها لا يمنعها من على دينها وقوامته لا تمنعه ولا تدفعه إلى أن يدعوها للخروج من دينها بخلاف الآخر الذي لا يؤمن بالإسلام أصلا نعم فهذا دليل على أن هذا الدين هو الدين الخاتم العالمي نعم. ولذلك جعله الله مهيمنا على ما سواه نعم. ليس هيمنة استعمار ولا هيمنة تسلط ولا هيمنة تكبر إنما مهيمن لأنه جاء يقول كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا, لا نفرق بين أحد من الرسل نعم. نحن نؤمن بكل الرسل وبكل الكتب بكل الكتب وكل الأديان ونعتبر أن هؤلاء جميعا اصحاب دين سماوي نعم ولندعوهم ان اذا صدق ايمانهم الى ان يتبعوا هذا الدين السماوي نعم. الخاتم الذي جاء خاتما لهذه الامم جزاك الله خيرا دكتور الرحمن ربنا احفظك دكتورنا الفاضل الدكتور عبد المهدي فعلا ومي يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبلن اسلامنا يحثنا على الاخوه على مستوى المسلمين وغير المسلمين تشملهم رعاية الإسلام نعم. فما هي ضوابط هذه الأخوة على مستوى المسلمين وفي حدود التعامل مع غير المسلمين أكيد هناك ضوابط لأخوة الصادقة بيننا كمسلمين أو بيننا وبين غير المسلمين فما هي هذه الضوابط والله ألا مش عارف الشيخ عبد الله بينقشنا في الموضوع دي هو أحنا <تصفيق> ننكر أخوة غير المسلمين هو أحنا بنضرب غير المسلمين هو احنا بنقتل غير المسلمين انت بتكلمني في ايه بتكلمني في شيء انا ملتزم به وامتي جميعا ملتزمين به لكن نريد الدليل على ذلك الدليل ما هي الايات والاحاديث وواقع الامة هل انا دلوقتي مسلمه مسلمة هل احنا بنضرب حد ولا بنقتل حد احنا كويسين اوي ورحماء اوي ومنصفين اوي بس شوف لي انت بقى الاسئله دي وجهها لاهل دين اخر غير الاسلام انتم بتؤمنوا بالاخوه انا عاتب على المسلمين انهم مش اخوه فيما بينهم انما تيجي تقولي اخوتنا مع غير المسلمين لا ابدا ده اخوتنا أنكرناها فيما بيننا وتمسكنا باخوتنا بغيرنا من أهل الأديان الأخرى وأنا والله نفسي أوي نفسي أوي تروح أنت بأهل أتباع أي دين آخر وتسألهم السؤال ده المسلمين أهم إخوة ويؤمنون بان كل البشريه اخوه وان فيه شيخ فيهم اسمه عبد الرحمن البر بيقول إحنا كلنا اخوه في الانسانيه وإحنا عندنا في ديننا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين نعم لا ينهاكم الله للناس كافه وبيقول لا فضل العربيين على أعجمين الا بتقوى وبيقول كلكم لآدم وآدم من تراب هذه عقيدتنا وهذا ديرنا نعم فهل عندكم مثل هذا إن قالوا نعم أقول لهم كذبت من الأول من البداية لأن احنا مش شايفين منهم كده مش شايفين منهم إلا كل حرب وإبادة وإذاء وتحطيم تحطيم كل شيء في الأمة فإذا كنت تريد أن تقول عن أمة الإسلام فقل إنها كما قال الله كنتم خير أمة اخرجت للناس نعم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب في أنا خير. خيرا خير <تصفيق> نعم فيه بي أستاذ لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا نعم منين من مش هؤولنا نعم يا تقولها انت يا تروح تسألهم هم لكن انا مش هؤولها وبعدين أخذ الاتصال بعد كده نقول ان شاء الله أخذ الاتصال بعد كده نرجع طيب. ان شاء الله عليك. السلام عليكم وحط الله وبركاته <تصفيق> صبر الأخي فاضل نعم اتفضل اتفضل ماشي طيب خير الحمد لله ومبركات لحد ف... المهدي خلينا <تصفيق> في موضوعنا <تصفيق> <تصفيق> اا عاوز اقول يعني ان امه الاسلام مسالمة قوي نعم اا ده يا استاذ من ايام ما كان فيه جهاد ايام ما كان فيه جهاد نعم يعني من 1430 سنة ربنا عتب على المسلمين وقال لهم ايه ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض يعني معناها ما كنوش عاوزين يخوضوا معارك ما كنوش عاوزين حرب نعم. اللي بصلي وبيسجد لله صعب جدا إنك تقوله ائتي واحد من خلق الله حتى لو كان عاوز ائتني ما أقدرش ما عرفش نعم. ولذلك الأمة لم يعرف عنها عملية تدمير وعملية قتل وعملية ايه كانت معاركها ايه ده منهج رهيب جميل جدا لا تقتلوا شيخا ولا طفلا ولا مرأة لا تغدروا لا تغلوا لا تذبحوا بهيمه ها احنا نعم لا تصبح سهله تصبح نعم الله دلوقتي هم بيعملوا ايه دلوقتي الامم الاخرى بتعمل فينا ايه استاذ حضرتك أصدر أصدر السلام عليكم الله يبارك لك معلكم السلام ورحمة الله بركاته تفضلي يا أختي صنع ألوم معك تفضلي نحن نسمع لو سمعت يا سيدنا الشيخ أنا ممكن يعني أدى الموضوع عن خارج اللي حضرتكم بتتكلم عليه بس يعني هو سؤال حضرتك احنا مشتارين يعني خالص هي أختي كانت هي متجوزة يعني خالي فهو كذا مرة يعني يلمع لها يمين الطلاق هو رمى مرة وبعد كده ثلاث مرات على فترات متبعدة فهم بيقولوا ان ده يعني حلال وهو يجوز لها فايه رأي حضراتكم في الموضوع ده طيب ان شاء الله تسمعي الاجابة تابعي معنا وتسمعي الاجابة ان شاء الله من فضل دكتورنا فاضل فانا اريد ان اقول يعني ان اخوة المسلمين فيما بيننا اتمنى ان تنمو وان تأخذ حجمها الطبيعي نعم. الذي دعانا إليه ربنا أن نكون أخوة متناصرين متحابين أما أخوتنا مع الأمم الأخرى فهذه موجودة وربما أسرفنا فيها نعم. حتى خرجت من دائرة الأخوة التي هي التماثل والتناظر في المعاملة إلى قضية طأطأة الرأس وتعالي الغير واستذلال المسلم يعني ايه ايه عمليه هذا الطغيان وهذا الافتراء من الامم الاخرى اننا لا نحتاج أن نوصي المسلم أن يكون رفيقا بكل خلق الله فهذا هو في طبيعته وهذا هو واقعه وهذا هو ما تشهد به الإسلام نعم. إنما ننادي الأمم الأخرى أن يتخلقوا بأخلاق الإسلام ووالله الإسلام جاي لهم زي ما جاي لنا يعني أنا ما عرفش هم ليه الناس عن الاسلام, اني رسول الله الإسلام دين جاي لكل دول العالم نعم. ولكل أفراد بشرية لمن كل زمان ومن كل مكان نعم. فهؤلاء هم الذين نسألهم لا نسأل المسلمين مسلمين اطهار اخيار اوي اوي اوي عمر وهو عمر في اوج عظمة دولة الاسلام يلاقي واحد مجوسي مجوسي بيعبد النار وبيمد ايده للناس وبيقول اعطوني لله فقال لهم ايه ده قالوا له ده مجوسي قال الله مش كنتوا بتاخذوا منه الجزية الجزية دلوقتي المسلمين بيخزوا منها وانا مش عارف ليه بناخد منهم الجزية طيب ما بناخد منهم الجزية زي ما بناخد من المسلم الزكاة بس لا. هنا سميت جزية تمييزا لها وهنا سميت زكاة لا. والله انا قرأت الواحد من المنصفين من علم مفكري الغرب انه قال كانت تأخذ منهم جزية بسيطة جدا على الرأس اعتبر زي كام نصف مارك ألماني نعم. حاجة زي كده بسيطة جدا يقوم عمر يقول لهم اه بقى أخذتهم منه وهو كان قوي الجزية اللي زي الزكاة عنديلها وبعدين لما مرض وضعف ما تدوش دلوقتي لا يتعمل لهم عاش في بيت مال المسلمين ما عاش نعم وهكذا الله الأمة دي أمة يجب أن يعرفها الآخرون وأن تتولى وسائل الإعلام التعريف بهذا الدين وبهذه الأمة حتى يعرف الآخرون المنهج الإنساني أنا والله دلوقتي بسمع النشرات وان مش عارف ايه انضرب بسلح ايه ومئكام قتيل وايهنة مش عارف كام والطيرات والدبابات والمدفاق دافع فبقول الله سبحان الله لما لا تنفق هذه الاموال في المودة والرحمة بين الانسانية يعني لو الدول اللي بتحارب دي هي بتحارب ليه انا منش عارف نعم. يعني هي الدول دي بتقتل الدول الاسلامية ليه لو ان هذه الاسلحة وهذه المبالغ التي تنفق على الاسلحة انفقت على علاج المرضى او اطعام الفقراء والبائسين واسمع النشرة وشوف النشرة وشوف الناس في بعض الاماكن فقراء جدا ومرضى جدا ليه الاسلحة دي ما بتنفقش في اطعام هؤلاء ليه وبعدين لا تظنن أن الأسلحة هذه مسألة أحلى والله هذه الأسلحة لو أرادوا تفكيكها لأفسدت الأرض كلها الأسلحة اللي, عندنا اللي عند البشرية واللي هي فيها كام قنبلة مش عارف إيه وكام قنبلة إيه البشرية الآن من تحت ستار بتضرب بالقنابل الجرثومية الدول يحارب بعضها بعضا بهذا ايه ده ما هذا هذا ليس من الإسلام هذا من الدول التي لم تعرف مكارم الأخلاق ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ويقوله عن نفسه إنما أنا رحمة مهداء أهداها الله تبارك وتعالى لكل البشرية فيا ليت البشرية تتخلق بأخلاق الإسلام حتى يرحم بعضها بعضا وحتى يعني تتوقف عن إنتاج هذه الأسلحة الأسلحة في هذه الأزمنة خطيرة جدا نعم انت فاهم ان القنبله النوويه اللي اللي دلوقتي في كثير من الدول والدول المتكبره تجعل لنفسها حق صناعتها ولكن تمنع الدول الاسلاميه من صناعتها ابدا والله لو ارادوا فكها مش ضربها فكها لا تفسد الارض كلها والله لماذا ولذلك يعني يرن في اذني قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق انت عارف الآية دي؟ نعم الآية دي تمنع أسلحة الدمار الشامل لانه بيقول له اقرأ وابحث بس باسم ربك يعني ما تعمالش حاجة دمر البشرية يعني ما تعملش سلاح نووي ولا ذري ولا تخزن دولة قد كده ما تجيش كام كيلو في كام كيلو عندها تلتميت قنبلة نووية هتعمل بهم ايه لا. الله فلما ربنا بيقول اقرأ باسم ربك باسم الله لا باسم العنف ولا التدمير ولا, ولا باسم التضيع ولا, ولا, ولا باسم كذا اقرأ باسم ربك نعم الذي خلق نعم المخلوقات خلق الله وما كان لعبد ان يدمر خلق الله نعم وإلا نعم فهو لم يقرأ باسم الله وانما يقرأ باسم الطغيان وباسم التعالي وباسم الفجور وباسم الاجرام فياليت قومي يعلمون والله خيرا. لو رجعنا جميعا للإسلام نعم. وهو دين الله الذي اختاره للبشرية في عهدها هذا لو رجعنا إليه لنجونا من هذا الطغيان ومن هذا الضرر الرهيب الرهيب الرهيب أحمد ذاك الله خيرا دكتور عبد المهدي ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه فضيله الدكتور عبد الرحمن يعني تكلم الدكتور عبد المهدي بجمله انا اخذتها صعب على الانسان الذي يرقى لله ويسجد ان يقتل في نفس الوقت ان قد يتهم الاسلام بان اهله ارهابيين ويقتلهم وينسب للاسلام بافعال قد تكون انفراديه من جهلاء او قد لا تكون من الاصل ويلفق للاسلام فما قولك المكافحين هذه الكسرات؟ أنا أشك في إنك تعود تقولي الإسلام إرهابي إرهابي تخليني أذكر والله أسماء الإرهابيين في العالم بالوحش. <تصفيق> لا إن شاء الله تناه. تناهده عليه. فهم تعرف؟ تناهده إن شاء الله. إحنا عالم إرهابيين. طب <تصفيق> عندنا مين إرهابي؟ <تصفيق> أنا. ده ده أنا. غنيو <تصفيق> التهم الإسلام بالذئب بالصراحة من رئيس دولتنا <تصفيق> لا. لإسرائيل بيقول لهم ما تضربوش لبنان أحسن العفاريت يتلمو عليكم والله أنا استغربت. رجل ده بيدي النصيحة دي لإسرائيل ليه؟ ده نصيحة عظيمة جدا ولا يمكن تخرج إلا من هذا. مخنث الإنسان. نشكر الدكتور عبد الرحمن إن شاء الله. يعني آه آه نريد آه بعد... أن تجلي حقائق اللي آه آه آه آه آه هو أخوه في مقال سنزد الدكتور عبد النور دي هناك أمر في غاية الأهمية هم يرفعون شعار الأخاء الإنساني ونحن نرفع شعار الأخاء الإنساني. فإذا جينا إلى التطبيق. من الذي يطبق الأخوة حقيقتها؟ يقولون على طريقة من الذي لا هو نعم. هو شعار بالنسبة لهم ماكِه هو شعار يقصدون به إزالتنا عن ديننا نعم. نحن لا نقول لهم آآ آآ الأخوة الإنسانية تعني أن تزالوا عن دينكم فنحن نقول لكم دينكم ولي دين ونؤمن به سعد حضرتك في الاتصال؟ نتفضل شكراً السلام عليكم الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طبعاً ما ليش الليل صعب جداً في المسمع بس انا اقول لحضرتك اللي انا اعيز اقوله مرة واحدة تفبلي حضرتك انا كنت اعيز اكلم الدكتور عبد المهدي عبد القادر هو اسمعك تفبلي السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام والحمد الله وبركاته حضرتك يا دكتور يعني اعتبرني زي بنت حضرتك انا يعني كنت طالبة في جامعة الابرر قسم حديثه تكتبية فهنا اتفرقت على الحلقة اللي هي كانت احدى المذيعات اسائت لحضرتك فيها وقسائد للجن الإسلامي وطبعا أنك كنت متفهمة جدا جدا لكلام حضرتك ونفسي بس أقول لحضرتك كلمة إن ربنا سبحانه وتعالى أعزك وأعز الإسلام وأعز حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدليل إن ربنا سبحانه وتعالى يعني ليه عملت في ديت ربنا سبحانه وتعالى ترضى شر وطردغ من بلدنا وربنا يعزك وأعز كل مسلم وأعز كل سيخ على أرض المصر وعلى كل الأرض العربية جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا على المداخلة الطيبة ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يحفظ علماءنا ان شاء الله صدق الله خيرا تفضل لابد ان يكون هذا الفرق واضح نعم ولا بد ان يعرفه الجميع وهو واضح جدا نحن في في الفتح الاسلامي كلما دخل المسلمون بلدا اقر اهلها على ما هم فيه ولذلك كانت الشعوب تستقبل الفاتحين لا تراق الدماء لا تضاع لا تنتهك الاعراض لا تسرق الأموال بينما في المقابل بنقول بقى انه في شعارين مرفعين الإسلام يرفع شعار الاخاء وهم الآخرون يرفعون شعار الاخاء عند التطبيق منتظرين نشوف التطبيق بعد اللي انصلي صلى إن الله عليه وسلم وبارك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا زلطابل. الله يحفظك ويبارك فيك حضرتك. الله يديك الصحة علىها صبر. لنا سؤال صبر. سمعنا من الدكتور الفاضل عبد المهدي نعم بأنه يقول أن الأخوة بيننا وبين غير المسلمين م. هذه الأخوة حددها ربنا تبارك وتعالى في قوله إنما المؤمنون بات أخوة حددها المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله المسلم اخو المسلم ربنا ادعي لغير من يشهد لله بالوحدانيه ان بيننا وبينه اخوه ان رسولنا صلى الله عليه وسلم لما جاء الى المدينه اخ بين المهاجرين والامثال او الاوس والخطر لم يؤاخ بين المسلم والكافر الكافر الذي لا يشهد لله بالوحدانيه له حق الجوار اذا كان جار ليست له حق القوة نعم. ال الاخ الاخ في الدين نعم ترى رأي فضيلتكم احزاكم او خيرا ويا الدكتور ان شاء الله سيتولى هو الاجابة بنفسي على هذا السؤال وجزاكم الله عنا خيرا رجال وريد مطروح أريد أن أقول الأخ المستمع نعم أنا والله ما قلت هذه الكلمة نعم هو الدكتور عبد الرحمن ذكر ذلك ولكن إن شاء الله سيتولى <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وقبل <تصفيق> أن أستفرد كل الأخ الكريم المتصل ضيقت واسعا الشريعة لم تضيق هذا الضيق الذي قلته صحيح أن الله قال إنما المؤمنون إخوة والعلماء قالوا إنما تفيد الحصر لكن هذه أخوة خاصة نعم إنما الأخوة العامة قائمة وذكرنا الآيات التي يذكر الله فيها النبي و وأنه أخ قومه وفي حديث سيدنا عمر بن الخطاب لما جاء بآيات من التوراة قال هذه آيات من التوراة كتبها لي أخ من يهود ولما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حلة من حرير قال أعطيتها أخ لي مشركا أخ لي أخل هذه أخوة عامة أخوة إنسانية عامة، لكن أخوة الاسلام هي عقد اخاء يجعل لكل من الطرفين حقوقا للمسلم م. على المسلم. ما الاستقامة؟ لكن يعني الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الله وبركاته. السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلّي نحن نسمع. قطّ التلفزيون حضرتك أنت تكلمينا منك. عنده مشكلة وعايزة حضرتك تسمعها مني اتفضلي <تصفيق> اشكر لحضرتك على الانصال لكن وطي التلفزيون وكلمينا من التلفون بكلمك من التلفزيون يا بابا باقل لك في مشكلة بين ابني وبين مراته <تصفيق> كان يعني هو ابني متدوز بقاله خمس سنين <تصفيق> وكان بايع اخواته كلهم وحولهم مش بايحهم بيع يعني مقلل مراته على كل حاجة نعم <تصفيق> دهب وفلوس ومصير بيت وكله وقيا بنت خلطه مش غاربة عنه نعم وفجأة الدفن الود والحنان وهو برضو كان مبادر نفس الشعور وعمل العملية عشان الخلفة ومحصرش نصيب واعترف لها بكده وبعدين قلت لنا يا اختك وحبيثك ويعني يا حب الكلام اللي بيتضحك عن ام الناس دي نعم <تصفيق> وبعد شهرين ثلاثة كده كان معاه إرشان شاهله ومياها ودهب وحاجات وبعد كده راحت عند أمها تروح وتيجي وتروح وتيجي وبعدين غابت الثلاث أيام ايام وجابت طلعت اكلت سرقت وانا سرقت طب اللي سرق ما اعرفش اسال أمك اسال اخواتك فطبعا مش حد في البيت الا انا تحت وهي فوق نعم والاخر سابته بقى وروحت اروح وياها وبعد فتره بقى قعد يداري فيها يداري فيها يدارب فيها, يدارب فيها لما يطلع انا خدتها انا نعم. اللي خدت الحاجات ديت وام كانت مشكلها هي اختي وخدوها وثبتنا وصابتنا مجيونين للبسين نعم وكل اللي يرش فيدي يخبط عزبونا لعدة زل وقع في الباب ورويش نعم ستحل ايه الوقت بأويادية طيب ربنا اتزيك الخير ان شاء الله تبعينا وحتى تسبعي ان شاء الله للجواب ان شاء الله تسبعي ايه هو الحل من العلماء ان شاء الله خلينا تبعينا مم. فضل دكرة يعني اذا لا حرج في اطلاق لفظ الاخوة نرجع الى الفرق بين الشعار الذي يرفعه الاسلام والقيم التي يعليها الاسلام وقيم التجمع والوحدة والتعاون على الخير هناك مشترك كبير بين الإنسانية نعم. كل الإنسانية مؤمنة بالصدق وبالقيم الفاضلة وبمعاني التوحد على فعل الخير ومعاونة الضعيف ونجدة الملهوف وإلى آخره ثم يأتي أهل الأديان فهم مجتمعون على أكثر من هذا مجتمعون على مبادئ وقيم جاءت بها الدين ثم أهل الإسلام بخصوصهم أكثر اجتماعا على ما هو أكبر من هذه، لكن هناك مشترك عام بين الإنسانية نعم. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن ولو فقولوا اشهدوا بأن مسلمون لا نرفع يعني إذا رفضوا نعم. هذه الدعوة اللطيفة الطيبة الكريمة فهو لا يرفع عليهم سلاحا ولا يلزمهم ب بما نعم. جاء به تعال بقى نعم. انظر الى المقابل هؤلاء الذين يرفعون شعار الاخاء الانساني وشعار حقوق الإنسان. الحقوق الانسان هم يعنون بالانسان هنا انفسهم فقط نعم. ما هذه المشكلة بعض العلماء نعم. يقول نعم. هذه اشبه حضرتك بمناسر اللصوص اللصوص يتفقون فيما بينهم انت لك المنطقة دي تسرق فيها وانا لي المنطقة دي ما محدش يعتدع التاني نعم. عدم الاعتداء فيما بينهم ليس وفاء وليس نعم. إدراك لقيمة الوفاء إنما هو هي مصالح حين تتحول الأخلاق إلى أخلاق نفعية فهذه هي الحضارة أو هذه هي الشعارات المرفوعة بقدر ما تحقق لهم من مصالح مادية ولهذا هو يضرب بكل هذه الأخلاق صفحا الدنيا كلها تقول له ما تدخلش العراق ويروح يحارب العراق الدنيا كلها تقف وتنطفد لأجل فلسطين ويضرب فلسطين وهكذا لكن تعال للإسلام ماذا فعل صلاح الدين حينما نصر الله في في, في فلسطين واسترد المسجد الأقصى؟ نعم. كم من الدماء أريق؟ لكن حينما دخل الصليبيون كم من الدماء أريق؟ شتان! حياة النبي الطويلة والمعارك يعني نحن حين نتكلم في السيرة بنتكلم عن كم وعشرين غزوة وكم وستين سرية كم عدد الذين قتلوا في كل هذه الغزوات والسرايا؟ إذا نطرح سؤال من هو الإرهابي؟ وي- ويقول عليه الدكتور الدكتور عبد المهدي ولا ولا بلاش احنا ده مطرح حابب سؤال خد بالك ان انا صعيدي يعني <تصفيق> بلاشر سؤال قال لي الدكتور عبد المهدي حضرتك قلت في البداية ظلت في بداية الحلقة انا عاتب على الامه المسلمة لتقطع روابط الاخوه فيما بين في نعم. نعم نعم طيب بعد هذا العتاب هل من علاج تقدم أيوه. نعم العلاج معروف فرد. ان احنا نتخلق باخلاق الاسلام فقط نعم. اخلاق الاسلام ستجعلنا متعاونين نعم. ستجعلنا ينصر القوي فينا الضعيف نعم. او ينصر بعضنا بعضا نعم. حتى لو كان ضعيف نعم. ما هو ضعيف مع ضعيف مع قوي مع كذا هنقدر نعم. يعني نقدر <تصفيق> نرد الشر عن الدول الاسلاميه النهاردة في دول إسلامية بتضرب بأحدث الأسلحة ومحدش قادر يقول يقول بس محدش قادر يقول كده ما صحش ولا كده ما يلقش محدش قادر ايه ان ان ينصروا بعضنا بعضا ليه احنا لما يكون مثلا دولة بتعتدي على مسلمين ليه ما بنقولش للدولة دي لا الحد هنا قفيه لا. ولا جيشنا كده يحرك السلاح عشان حتى ما يفسدش السلاح بتاعنا والله يشاريينه بأغلى الأسمان والله هيبوز ليه ده ليه لما ليه نترك الدول التي تعتدي وتدمر في الأمم الإسلامية ليه وحتى أنفسنا أحيانا الدول فيها اسلحه ودول أخرى تعتدي عليها فلا تستعمل السلاح ليه مش عارف خايفين على ايه والله ما انا عارف بنادي خايفين بنادي على الكراسي خرسة. طب ما الكراسي ما هي كتير ما هو الشيخ عبدالله قاعد على كرسي وما دفعش في حاجه ولا يمثل له مشكله ليه خايفين ليه ليه ان الاخوه الاسلاميه ان ينصر الانسان اخاه الانسان لا اقول في الانسانيه فقط وانما اقول في الانسانيه وفي الدين وفي الاسلام ويكون الناس رحماء على بعضهم نعم. نحن لا نقبل في ديننا لا يقبل ان نترك ظالما على مظلوم وفي حديث قدسي يقول الله تعالى اشتد غضبي نعم نعم. اشتد غضبي نعم. على من لم يجد له ناصرا غيري نعم. فمن لم ينصره القادر على نصره اذا كنت انت على من يظلم من لا ناصر له غيري نعم, من يظلم من لا نصر نعم. له غيري. اشتد غضبي, غضبي من. على من ظلم من لا ناصر له غير او من لا. لا يجد له نصر غير لا. لا لا الحديث مش معناه كده نعم. الحديث معناه ان ربنا سبحانه وتعالى يقول اشتد غضبي على من راى مظلوما نعم. فلم ينصره نعم. وهو المظلوم لا يجد له ناصرا الا الله لا. مش لاقي حد ينصره فانا اشوفه واسيبه اسيبه يتظلم كده ويتهلك اسيب انا بتاع فلسطين يتدمر واسيب المسجد الاقصى يتاكل من تحت ده في دلوقتي مدينة تحتين فيه مين اللي يقول للشيشان ربنا ينجيكم مين يقول للبوسنه اللي اتقتل فيها كم وكم ربنا ينجيكم أين المسلمون أين الأخوة أين الرحمة أين الإنسانية أرجوك لا تكذب علي وتقول لي منظمة كذا أو تقول لي جمعية كذا فإن هذه ليست لنا وليس لنا الا بعضنا والا ديننا فالله تبارك وتعالى اوصانا بان نكون اقوياء وبان نعتز ببعضنا وان نعتز بديننا فاذا تمسكنا بالاسلام كما قال عمر نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فلا نبتغي العز فيما سواه نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فلا نبتغي العزه فيما سواه لا الإسلام فقط ما تقول ليش علمانية ولا تقول لي ولا تقول ديمقراطيه ولا تقول حقوق الإنسان ولا تقول منظمه منظمة الأمم المتحدة والله هذه سمعنا عليها عشرات السنين فما أنجحت ولا أفلحت ولا أغاست ولا أنقذت وإنما زادت الطين بل حتى صار ربريب <تصفيق> زادك الله بحر. خير <تصفيق> يعني وانا ضاكه مع ربريت وانا بعود هيه فضلتك في هي وجال عشان توضح يعني ايه ربريت تعرفش يعني ايه ربريت <تصفيق> الطين اذا زاد ماءه <تصفيق> <تصفيق> صار ربريت <تصفيق> نعم <تصفيق> معاذ شتين يا تعرف انت فيه <تصفيق> لكن هل هذه فصيحه ام من اللهجه والله بشوف في الكتب دهك <تصفيق> <تصفيق> الله خير دكتور عبد المهدي الدكتور ناصر عبد الرحمن يعني وإحنا من ناشد المسلمين فيما فيما بينهم طيب نأخذ الاتصال ونعرفش قدرك معي نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام رحمة الله تعالى وبركاته بارك الله فيكم جميعا جميعا ماياك يا أختي الفضيلة تفضل لي معلمنا ونورا لي يعني مداخلة جدا وهي أننا لو أردنا أن نكون نرى نماذج حقيقية تطبق الأخوة في الإسلام فالمنظر إلى المسلمين الجدد من من غير العرب. نعم. لنرى كم هم فعلا يحققون هذه الأخوة الإسلامية للأسف يعني. نعم. يعني نحن نتمنى أن نكون نحن الذين نحقق هذه الأخوة ولكن إن أردنا أن نراها على فترتها وحقيقتها وواقعها وتحقيقها للواقع. فالمنظر إلى أنصال المسلمين الجدد من من غير العرب. يعني يعني يعني. هذا والله على مزاح الله. جزاك الله. الله خيرا ونحن معك في هذا دكتور عبد الرحمن. <تصفيق> لا يمكن أبدا أننا نصد كيد الكائدين عنا ولا ندفع كيد الكائدين والمعتدين عنا إلا إذا كانت بنا رحمة وكين وكان بنا رفق ودائما ما دخل الرفق في شيء إلا زانة دي اللي حضرتك هتعرض عليها وكنت قرأت أثر لكان بين عبد الله بن الزبير وسيدنا معاوية كانت لسيدنا عبد الله بن الزبير مزرعة يا طيب نأخذ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبدو أن الإتصال قطع كانت له السلام عليكم رحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله, ورحمة الله. في ال في الجمارك فبل الحل على فكرة حل يعني واجب تجاه البلاد الإسلامية كلها وليس في ايد الحكام فقط انها متقوطي في ايد الفياد الشعوب يعني لو حضرت تخيطت مثلا او قلت يعني لو في واحد مثلا عادي او اقتهد في العبادة اه وفكر ان هو يستغسل للمسلمين مثلا سبعين او مت مرة في وقت الصحر وهو ساجد يعني او مت مرة فا فده والله الله مصر عظيم يعني وبعدين احنا مفهود منيلي ان المسلمين اصلا بالاسم بلد بلد يعني بوسنا والشان واما واسمي و... و... الجور وكل بلد الاسلامية كلها يعني نعم وابغان وبرقي صراحه ف ان احنا يعني كجنازين بنقول اي واحد حتى حتى بتاع في الاسات بالنهار وقائم بالليل يستغفر اليوم حتى 100 مره او ميت مره وهو ساجد اسمعه الشهود يعني قبل قبل يعني من وقت صحر ويتامل ان ربنا صحت على يجعل كل المسلمين فيهم كل المسلمين ووطن فيهم زي صحابة بالزبط زي أبكرة وعوان عثمانة وعليه وخديجة وعيشة وعبادة وعبادة المؤمنين وصحابات فده ان شاء الله هي هيقيل الإسلام في كل البلاد اللي هي حدثة بلد بلد نزاك الله خيرا ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ينشر الإسلام في ربوع الأرض قاطبة طيب علشان آه أقتصد قال تفضل حدثك فهل من كلمة رفق لهذه الأمة الحبيبة صدق. والحقيقة لا شك ان هذه الاخوة الكريمة التي بناها الاسلام بين المسلمين هناك من يسعى في تخريبها الشيطان طبعا يقف على رأس كتيبة الضلال في انحاء الدنيا وفي طول التاريخ وفي عرض الجغرافيا في كل الدنيا يوجد من يتآمر على هذه الاخوة ولا يمكن ان تنجح كل هذه المؤامرات وكل هذه المكائد ما لم يكون المسلمون مستعدين لهذا يعني في إذا النفوس فسدت والقلوب فسدت ونسيت معاني الإسلام الحقيقي ونسيت أن الإسلام الذي جمعها يجب أن يبقى قويا في النفوس ليسهل على الآخرين أن يضربوا هذه الأخوة المنافقون حاولوا ضربها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود حاولوا ضربها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على طول التاريخ اليوم نرى في بلادنا الإسلامية أن هناك أياد خارجية كثيرة لكننا نقول أن هذه الأياد الخارجية كان يمكنها أن تكون عديمة الجدوى ومكرها عديم الجدوى لو وجدت قلوب حقيقية يعني ما يجري في الصومال ويقف من يفتي لهذا الفصيل ولهذا الفصيل بأنه على الحق ويسيل دماء بغير حق تحت مبررات باطلة ما يجري في اليمن ما يجري في السودان في السودان ودرفور ما يجري في باكستان مسلمون يضربون مسلمون يجري في أفغانستان سلاح بيد مسلمة يقتل مسلمة لا. يعني هذا, هذا معنى ان معاني الاسلام ذابت وبالتالي أصبح اصبحت الاذن الاسلاميه سامعة وفيكم سماعون لهم تز... ليس معنى سمعون يعني بيسمع نعم، نعم، الس... نعم. المعنى اللغوي لما سمعون بمعنى تقبلون ما يقول لكم الأعداء وتنفذونه ويقال, ويقال... آه يستجيب ويقال نعم. لك اضرب هؤلاء خطر عليك فترى أن الخطر في إخوانك الذين يقولون ربنا الله ولا ترى الخطر في اولئك نعم. الذين يقفون ينتظرون نتيجة المعركة ليقضوا على الفائز بعد أن يخرج منهكا متعبا لا شك أن القلب تأكله الحسرة وهو يرى دماء مسلمة ترق بأيدي مسلمة ولهذا كان الإسلام حريص كل نعم. الحرص على تحريم الدم المسلم وجعله خطا أحمر نعم. لا لا مجال للتهون فيه فزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم نعم. يعني هذه الدنيا بما فيها ومن فيها أن تزال وأن تنتهي أهون من أن تمتد يد إلى مسلم من قتله والله تعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها لهذا يجب أن ننادي أمتنا ننادي العقلاء نعم. سواء على مستوى الحكومات نعم. على مستوى النخب الفكرية والسياسية والثقافية والإعلامية يجب أن تكون هناك رسالة يتبناها كل أصحاب الرأي نعم. تصل الى عملية توحيد القلوب وربط ورص الصفوف نعم. والاخاء بين الناس نصد الله سبحانه تعالى ان يجمع الامة جميعا على الخير وفي النهاية يا الاخت سيلا لالة يمين الطلاق ثلاث مرات الرجل حلف على زوجته على فترات متباعدة انا اقول ليس بعد ذلك اذا كان يقصد منهم الطلاق بنيه النية الحقيقه الافضل في مثل هذا ان تذهب الى شيخ قريب لي نعم يذهب هو, نعم يذهب يذهب هو. الاخت التي اتصلت وقالت فيها اختلاف بين ابنها وزوجته والزوجه اخذت من مال زوجها بدون علمه اقول لها انصحها كلامها على الاخت ان تعيد ما اخذته وان الزوجة راعيه في بيت زوجها وهي مسؤوله امام الله عز وجل على ما فعلت فلتتقي الله عز وجل ولتعد اليه ما اخذت نعم لهم نعم الله سبحانه وتعالى لهم بالصلاح المسلمون الجود فعلا من غير العرب يحققون الاخوه الصادقه نحن مع الأخت التي أقرت بذلك هناك أخوة في الإيمان وأخوة في جمعاء على شام فضيلة الشيخ عبد الباسط الذي اتصل من مطروح بالإجابة على هذه الأسئلة أيها المشاهدون العزة هل نأتي مع حضراتكم إلى نهاية هذه الحلقة العظيمة وفي النهاية لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذ أصحاب الفضيلة الدكتور عبد المهدي عبد القادر والدكتور عبد الرحمن الضر ولفريق العمل في هذه الشاشة المباركة ولكم أيها المشاهدون الأعزة وأدعو الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على الطاعة وفي الآخرة على حوض رسوله العظيم إنه ولي وذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمتي